ولا تقولوا لمن يقتل فيه سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات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 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنه الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك